قل يا أهل الكتاب لا تغنوا في دينكم غير الحق ولا تتدعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا سواء السبيل لعل الذين كفروا من قبل ذلكم دماء القرو كانوا يتجون كانوا لا يتمنون منكر فانهم كانوا لا يتناهون عن منكر فاعلوه الذي كما كانوا يفعلون ترا كثيرا منهم يتولون الذين كفروا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 ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداغة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مغدة للذين آمنوا الذين قالوا வேற